أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالا ويريدون أن انت ظل السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين يحدو يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا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 نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبث وكان أمر الله مفعولا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 أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولا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 إنما سَعِيرَ إِنَّ الَّذينَ كفروا بآياتنا سَوفَ نُصلِحهم ناراً كُلَّما نَضِجتْ جنودُهم بدلناهم جنوداً غيرها كُلَّما نَضِجتْ جنودُهم بدلناهم جلودا غيرها،, غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات.